ها تموج والله يا إ خ و ا ن كنا على ظهور رؤوس الجبال لما تقصف ل ك ث ر ة قصف الطائرات ودوي المدافع الجبال تميد تحت أ ق د ا م ن ا الدوي لا تستطيع أ ن تفرق بين دوي الطائرات وهدير الطائرات ودوي المدافع والقصف كله اختلط مع بعضه البعض ليل نهار الدوي مسكت ت م م ر س أ ب ا عبد الله و ذ ا ل م ا م الشيخ سياف قتلها ل ش ي خ سياف هل من الضروري أ ن نحافظ على ا ل م أ س د ة يعني نقتل إ خ و ا ن ن من أجل الحفاظ على بقعة يأخذون ا الحفاظ الأرض ا م أجل أ على ل بقعة س د ة والمثبع قال الشيخ سياف الحفاظ على المأسدة نعم نريد ل أ ن ه ا عرفت في العالم ا ل إ س ل ا م ي وفقدها ه ز م ع ن و ي ة ل ق ي م ة المجاهدين قلت له إ ذ ا امسك هذا هؤلاء ممنوع يغادروا من حولك كان الشيخ في النفق قال له يا أ ب و عبد الله وابو الحسنه شيخ تميم ممنوع تغادروا من هنا قال له أ ب و عبد الله بس يوم واحد يوم العيد تسمح لي أ ن ا و أ ب ا الحسن الشيخ تميم قام وصار يحب يد الشيخ سياف م شان الله يا شيخ سياف بس أ ن ا رد كذلك اسمح لي قال له أ ن ت ممنوع تتحرك يا شيخ تميم اجلس هنا يا شيخ السياف ببوس يدك ببوس رجلك قال له ما في فائده ممنوع تتحرك من هنا فبقينا بجانب الشيخ سياف وذهب أ ب و عبدالله ثاني يوم الصبح ورجع ب م ج م و ع ة من ا ل ا خ و ة حوالي ثلاثين و ب د أ ت المعارك مع الكوماندوز واستشهد في يوم العيد س ب ع ة من إ خ و ا ن ن ا ثم استشهد في اليومين ا ل آ خ ر ي ن حوالي س ت ة المهم ث ل ا ث ة عشر آ خ ا عربيا استشهدوا في تلك المعركه ا طبعا الشيخ تمين بجانب الشيخ سياف ورجع ن بجانب ا الشيخ ا ي س الشيخ تميم بعد ا ل م ع ر ك ة وبعد أ ن شرف الله المسلمين المجاهدين بالنصر وكان نصرا عظيما مهزرا الباكستانيون فاجئونا بنتائج ع ج ي ب ة قال هل تعرفون كم دمرتم لا طبعا للمجاهدين ا ل أ ف غ ا ن ومعهم العرب كم دمرتم في هذه ا ل م ع ر ك ة قالوا كم قال م ا ئ ة وثنين وثنتين وعشرين د ب ا ب ة و ن ا ق ل ة وزربوش ل ل م د ر ع ء وسقط تسع طائرات و ق ت ل الف و خ م س م ا ئ ة والجرحى لا يعرفون ملئت مستشفيات كابل بالجرحى و أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم ولا ان نقوم إ ل ى ص ل ا ة العصر فقوموا إ ل ى ا ل ص ل ا ة يرحمكم الله الحمد بالله عمفسنا سيئات عمالنا لله نحمده بالله من شرور ومن ونستعينه ونستوفر ونعوذ شرور من, من سيئه اعمالنا يفوق في سبكه ويراعه وبراعته بعض الكتاب العاديين ما كان فقيها معروفا ما كان عالما مرموقا لكني وجدت فيه ص ف ة كما نظن والله أ ع ل م هي التي جعلت لكلامه قبولا في قلوب الناس وهي ا ل إ خ ل ا ص والله أ ع ل م نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أ ح د ف ا ل إ خ ل ا ص روح الكلمات و ح ي ا ة العبارات ل أ ن ه ب ا ل إ خ ل ا ص وبالصدق تخرج الكلمات من القلوب فتبلغ إ ل ى القلوب بحرارتها وسخونتها والتفاعل معها تنتقل باثرها إ ل ى قلوب الناس كما قلت الشيخ تميم كان رجلا عاديا في ثقافته في علمه في فقه لكن الله عز وجل بارك في أ ش ر ط ت ه حتى أ ن ق ض ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن أ ص ب ح ت ق ض ي ة ع ا ل م ي ة لعوامل كثيرة د ا خ ل ي ة و خ ا ر ج ي ة ولكن من الذين أ س ه م و ا في نقل ا ل ق ض ي ة من ق ض ي ة ق و م ي ة إ ل ى ق ض ي ة عالميه ة و هم ا ل ا خ و ة الذين شاركوا في الجهاد وعلى ر أ س ه م الشيخ تميم رحمه الله هو أول من عرف أ ب ن ا ء ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ب ا ل ق ض ي ة ا ل أ ف غ ا ن ي ة أ و الحسن المدني قال قبل قبل أ ن آ ت ي الى الجهاد مررت على الشيخ ت م ي ن لي اتكلم معه عن الجهاد قبل أ ن أ ص ل إ ل ى بيشاور فالشيخ رحمه الله وبارك له فيما قدم وغفر الله له عن زلاته و أ خ ط ا ئ ه و ت ق ب ل الله حسناته و أ ع م ا ل ه ا ل ص ا ل ح ة أ ق و ل الشيخ الله عز وجل جعله في هذا المكان بقدر منه